غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زين السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد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 إن ترابا وعظاما إن لم بعثون أو آباء الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يَا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون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 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عِنْدَ الْمِسْجِدِ ۖ قَالُوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ سلطان بل كنتم قوما طاغين فحط علينا قوم ربنا اننا لذائقون فاغويناكم اننا كنا غاوين فان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 المكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يقاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون 124. طاصرات في 125. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب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 فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبِّ إِنَّكِ لَا تُفْلِحِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها 129. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 120. طلعها كأنه رؤوس الشياطين 121. فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطور عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم طالين فهم على آثارهم يحرق وقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين